إذا قرَأتَ القرآنَ فَستعذبِ اللههِ منِن الشَّيطان رجم إن ليسْسَ لَ سُلْطان على الذي نَ آمن وَوعنا رَبّهِم يتوكلون.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 قل نزَّله روحُ القُد سمِوسمِ رَبك بالِالحققّ لثَبتَ الذينَ آمنوا لثبتَ الذينَ آمن وَهُدََّ بشرال المُسلمين وَلَقد نعلمم أنهُ يقولونَ إِما يعلمم بشع لسانُ الذي يُحدونَ إليهِ عجم وَهذاَا لِسان النرَب م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 إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمةً قانتًا لله حنيفًا ولم يكن من المشركين شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراطٍ مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنةً وإنه في الآخرة لمن الصالحين